بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل عمله الذين عملوا بالصالحاتهم عملوا بما نزل على محمدهم الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم أصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا التبع المعطرة الذين آمنوا التبعوا الحق من ربهم كما قلوا الله للناس يمسالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتمهم فشدوا المساقة فإما من بعض وإما فداء, وإما فداء حتى تضع الحرب أزرى ذلك وَمَا نَسِيَ اللَّهُ أَنَّمَا يَصْنَعُونَ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَلَسَوْفَ بَالَهُمْ وَلَيُخْلِفُنَّ فِي آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ لَآيَةً لِّلْعَالَمِينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَهْدِي سُبُلَنَا وَيَرْزُقُنَا مِن لَّدُنكَ إِنَّكَ أَنتَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أفلا يسنو في الأرض فينزل كفر آخذ من الذين من قبلهم تمر الله عليهم الكافرين أمسارها ذلك بأن الله من الذين آمن و لا مولا لهم إن الله بخل الذين آمنوا من الصالحات الجنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل نعم والنار مسفر لهم وكأي من قرية يأشد قوة من قريتك التي خراجتك من أهلك ناهم فلن كان على بيئة من ربي كمن زين له سوء عمل والتماء أهواءهم مازروا الجنة التي فيه فيها منتقون في أنهار من ماء رئاسى وأنهار من لمن لم يدر طعمه وأنهار من خمر لازة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل السمرات موفرهم من ربهم كمن في النار وسقوا ما أنحى فقد تعمروا ومنهم من يستمع لك حتى يخرج من عندك قار لن يرد ماذا قار أنت أولئك الذين طمعوا على قلوبهم اتبعوا آواءهم والذين آتدوا زادهم هدواتهم تقواهم فهل ينظروا إلا الساعة أن تاتهم بغتة فقد جاء شراطها وأنها لهم إذا جاءتهم ذكرهم فعلم أن أولئنا إن الله استوفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا نزل نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذبل فيها القتال رأية الذين في قلوبهم مرضوا ينظروا إليك هذا المرصير لي الموت فأولى لهم طاعتهم قولهم معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لك آخر لهم فأنا السيئة من توليتم أن تفسوا في أرض ما تقطعوا ورائك الذين لعنه الله فاصم ام واما بصرهم افنات البرون القران ما على قلوبهم اطفارها ام على قرب اقفالها ان الذين استردوا على الهرم من بعد ما تبين لهم مراد الشيطان سواوا عملهم ذلك لأنه قالوا الذين كارموا من نزل الله سنطيبكم في بعض الأمر والله يعلم مصر ورهم فكيف لا توفطوا من الملات ويضربون وجوم ذلك لأنه التباهم ما الله كريم رضاهم فأحبط أعمالهم أم حسين الذين في قرونهم لن يخذ الله أدبارهم ولو أشياء أولا رأيناكم ولا ربطهم أسيمهم ولا, ولا تعرفنهم في رحل القوة والله يعلم أعمالكم ونبلغنكم حتى أن أعلم المجاهدين منكم الصبرون من أخباركم إِنَّ الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاءوا قصوا من بعد ما تبين لهم ان يضروا شيئا ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاءوا قصوا من بعد ما تبين لهم ان يضروا شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وادون فلا يتنوه تدوه ويسلوا أنتم أعرونوا والله معكم ولن يتركوا معمالكم إنما الحياة الدنيا لا يبولا وإنتم منه وتتقلتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم أفرح فيكم تبخلوا ويخل أطغالكم ها أنتم هؤلاء التدعون لتنفقوا بسم الله فمنكم يخرج ومن يبخل فإنما يخرج نفسه الله ومن يبخل وَإِنَّ دَتَ الْمَلَائِكَةَ مِنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ قَالُوا هَلَكُمْ